<تصفيق> كالعصف ي ج ل و من حنصون و س و ى ترجاءهم الفاروا شقوا الغبار ا نحو نحر الكفر سارى في <تصفيق> غمار الحرب يسلي مظريما بالكفر نارا ن نعيما كان عذيرا غيقه يوم كان ب ل ا ن و ع ر ابو سقا صليرا يوم و م كان نعيما يوم كان عبيرا يوم و م كان ب ل ا ن و ع ر ابو سقا ص ل ي ر هذه صيحات خوف قد ت ع ا ل ى في سماهم خ ي م ا ل ذعر عليهم حتى قالت ص ي ح ت خوف قد ت ع ا ل في سماهم ف ي ا م ا ذ ع ر عليهم حتى خالتهم خطاهم فوقه يتلو عصفه عدوه عم الفضاء وداوي من هدير يسلب ا ل أ ل ب ا ب جاءه كالعصف يجلو مثل صوت وسواه ابداه